والقائل يقول زنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب أما تذكر الموت المفاجيك في غد أما أنت من بعد السلامة تعطب أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قصط للوفاء سينصب تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراق المنية تنشب تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا سم مهرب وغمضت العينان بعد خروجها وبُصِّت الرجلان والرأس يَعصَبُوا وقاموا سراعًا في جهادك أحضرُوا حنوطًا وأكفانًا وللماء قربُوا وغاسلُك المحزون تبكي عيونه بدمعٍ غزيرٍ واقفٍ يتصببُوا وكلُّ حبيبٍ لُّبُّه متحرُّكٌ يقلب كفيه عليك ويندب لقد نشوا الأكفان من بعد طيها لقد بخروا منشورهن وطيبوا وفي حفرة ألقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض سبب إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم اكل ومشرب وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب وهول وديدان ولوع ووحشة وكل جديد سوف يبلى ويذهب فيا نفس خاف الله فيا نفس خاف الله فيا نفس خاف الله وارجي سوابه فهاذ ملزات المرء ثوف يقرب وقولي إلهي أولني منك عفوا ومغفرة فإن الله للذنب يذهب ولا تحرق جسمي بنارك سيدي فجسمي ضعيف ورجى منك أقرب فما لي إلا أنت يا خالق الوراء للخلق مهرب وصل اله كل ما جر شارك على احمد المختار ما لاح كوكب